اِن تَـتُوبَا الى الله فَقَد صَرَت قُلوبُكُمَا وَاِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير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 Pani تائبات tuntama, iba tina, abida يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ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 وَضَرَبَ اللههُ مث للَّذينَ آمنوا رتَ فيِي الرعَون إذ قالَات رَّبنِ للي عندك بَيتًا في الجَّة وَنجنني مِن ف الرعوونَ وَعملهِ وَنجنني منِ القَووم الظالمين.